بسم الله الرحمن الرحيم سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون الزانية والزاني فجلد كل واحد منهما مئة جلد ولا تأخذكم بهما رفه في دين الله، ولا تأخذكم بهما رفه في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، واليشهد عذابهما ضائفة من المُؤمِنِين.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 ولولا فضل الله عليكم ورحمته وان الله تواب حكيم إن الذين جاءوا بالإذك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منه فاكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم لولا إذ سمحتموه ضن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم كاذبون، ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أخذتم فيه عذاب عظيم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 سبحانك هذا فهتان عظيم يعدكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم إن الذين يحبون أن تشيع القاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون ولولا فضل الله عليكم ورحمته ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّبِعُوا قُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ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 ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم ولا يأتري قول الفضل منكم والسعه ان يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة لُعِنُوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون يومئذ يوفيهم يوفيهم الله دينهم الحق يَعْظَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ الْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَالْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ أُولَٰئِكَ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 فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وإن خيل لكم ارجعوا فارجعوا وأزكى لكم والله بما تعملون عليم ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم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 وقل للمؤمنات يغضبن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخورهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبرعولتِهنَّ أو أبائِهنَّ ولا يبدين زينتهن إلا لبرعولتِهنَّ أو أبائِهنَّ أو أبَّ برعولتِهنَّ أو أبناءِهنَّ أو أبنائهن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 ولا يطرب لبارجيهم ان يعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا الى الله جميعا وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون وأنكح الأيام منكم الصالحين من عبادكم وإماءكم إ يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم واليستعف في الذين لا يجدون لكاحا حتى يغنهم الله من فضله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 فَتَبْتَغُوا عَرْضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَن يَكْرَهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِن بَعْدِ إِكْرَاهٍ فَإِنَّ اللَّهَ مِن بَعْدِ إِكْرَاهٍ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ولا قد أزلنا إليكم آيات مبينات ومثل من الذين خلو من قبركم ومثل من الذين خلو من قبركم وموعظة للمتقين Allah نور السماوات والأرض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 يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارته ولا بين عن ذكر الله رجال لا تلهيهم تجارته ولا بين عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة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 الذين كفروا أعمالهم كشرب بقيعة يحسب الضمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده ووجد الله عنده فوّفه حسابه والله سريع الحساب أو كظلمات في بحر اللجيم يغشه موج من فوقه موج من فوقه موج من فوقه سحاب.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 ما يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برق فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد سنا برده يذهب بالأبصار يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار والله خلق كل دابة مما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 وما أولئك بالمؤمنين وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكون لهم الحق يأتوا إليه متعنين أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا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 إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأقعنا وأولئك هم المفلحون ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك وقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم ليخرجن قل لا تقسموا طاعة معروفة إن الله خبير بما تعملون قل أطيع الله وأطيع الرسول فإن وَلَوْ فَأَنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِلَ وَعَلَيْكُم مَّا حُمِلْتُمْ وَإِن تُطِيعُوا تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا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 ومأواهم وَهْمُ ولبئس المصير الْمَصِيرُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ لِيَسْتَأْذِنكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلاثَ مَرَّاتٍ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 كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم وإذا بلغ الأطفال منكم الحرم فليستأزنوا كما استأزن الذين من قبرهم كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم والقواعد من النساء لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهم والله سميع عليم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 أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخواركم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا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 وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوا إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله